ثلاثة، استمع للأسئلة والأجوبة وتأمل معانيها مستعيناً بالخريطة التالية ثم تحدث عنها مع زميلك واحد، أين تقع مدينة سينوب؟ تقع مدينة سينوب في شمال تركيا اثنان، أين تقع مدينة إزمير؟ تقع مدينة إزمير في غرب تركيا 3. أين تقع مدينة إغدر؟ تقع مدينة إغدر في شرق تركيا 4. أين تقع مدينة أضنى؟ تقع مدينة أضنى في جنوب تركيا